شعبنا مسلم مسيحي قلبه واحد كلنا احنا اللي وحدنا الاله حبك ده مفتاح الحياة اسمك وبس نبض روحنا وعشقنا اليادي ما وما نسافر كلمة عنها تهسنا هي يائمتنا وعزنا من مجدها وعزها هي دي مصر اللي بحياتنا بفتديها مصر اللي بتغيبها نسوار ولدينا لازمة يا مصر ده انت ست مع شمس الأصير بعدت صحف في عليك يا نيل دحكت هزار بن البلد مصرتنا دي يصبح مدد شعفك يا مصر في الخطر حر وقصيص هي دي مصر اللي بحياتنا نفهديها مصر اللي من منهرها لنسواك بس بطربها اللي من للدهب وشوف كتابها اللي التاريخ عنه مكتب هي التاريخ صوت الزمن والحل في سنين في الجيش وعشرتكو الطويلة جمعتكو خيمة ومجدعة وروح البطولة صباح شهدها في الوطن صرت البطولة والشجن روحوا بترفرف خلود على مصر الجميل موسيقى واحنا بنغني بلادي ذكر جو القلب يعيش وزادي رسم مصر صغيرين نعلم ونيل الولد خلت يصلوا دي الفجر ويحربوا لا Why in حنان being hell, الحب a لو الجديد نادي عشق قلبي اللي حبك مهما فض فيه القالم وقلبك انتي وذكريات لعب الولاد وايا البنات تبور الصفح واحنا بنحيي العالم حيا دي مصر اللي بحياتنا نفتديها مصر من دايش امل الحرب نفسنا ولا شعبنا ولا مصرنا لحد ما نسقط ضوء يحكم